kalbımı baktı verabildi yol kalbımı baktı تلب خدري في الآيات يا جناح الشوك خذني بطيف نسماته بالأمل أقطع دروب وكل مسافاته خذني الأرض الكاظ ومية بين جناته رش في شفاف بنمير وطيب كاساته قلبي ضامي وكل غرامي نور مشكاته رحلا اهب الحشر وقيامي تزهي اللاله تزهي من تراتيل اخبى فراح انا تدو وفراح انا تدو يا اللي بتسكن اليوم بلادك يا لو في برامي غير لو حبك للأبد تديني ونظامي وبك اتصامي <تصفيق> <تصفيق> الشمس تاخد حذرها من سنة نورا والقمر يهوي بجلاله وتغرق بدورا لو شهد يوسف جماله رتله سورا هذا من علمه وكماله من النبي صورا مو عجب لو فاطع المو ماجهت بحورا يا بخت من شالطان قصدي زورا نظرة تبلسم وشفة نزمزم مجدر الدداء في عهد آدم وعيسى بن مريم تظهر الليلة تظهر ابتهى ليلة تتباهى الانجوم وبيت المعظم ونصر المحتدم احنا نكفدا نرخص لك الدم <تصفيق> الورد من ماي يخده ينثوره طيابه واشه من ذوب الأزاهر شفت رضابه طاب أصله وطاب فصله طابة القابه كاظه ملعز والكرامه نفحت ترابه يابه خد كل من يزوره ويلثم عتابه يدخل التاريخ بسنم نوسع أبوابه ذهب بيك احنا نفخر موسى بن جعفر لا ما هو عجب كل قلنا اكثر وصفك ما نقدر ننشد الليله ننشد كل ما ونزيح الهموم ونزيح له لل أமைيت من aذ أ ما த أ جّ لكبار تط تفعشان والكواكب في سماها الليلة خجلان والسعد لاحب جبينه وصار عنوانه البدر امن بالسحرة وذاب بحضانه والهوى بوتار حبه رجع الحانه بالفرح طر السعادة فرش جنحانه <تصفيق> لو l'hova, zelzal, fàbàti Aixàb-li-c'nà, jàtí Muzi-ri l'allè, bèdèr-à-b'c'l-te-fà-çíl-à Ma t'éxaj, bà, ghiu-u, ma t'éxaj, bà, ghiu-u Fis-hi l'allè, fis-hi, ben, què seen a La mata treben de d duuna meu enati.